كما وعدنا سابقا بالنسخه العربيه وهو 55 وانتم تعلمون ان صوره قانون الصور التي شملت على ابواب تشريعيه كثيره ونحن في الاضافات الجديده المشاركه خاصه ان هذه المشاريه من المشاريع غير فإن شاء الله عز وجل سوف اليوم عن اليعان فاليعان مأخوذ من اللعب وهذا الباب لا يملك النظر أن يقيم شخصاً عن الأرض إلا في ولي الأرض يعني الذي يقيم ذلك وان لم و من الامور في المحاكم المصرية اللعان غير في غير موجود في, في, في قوانين قانون الاحوال الشخصيه إنما أقول ذلك لأن بعض الإخوة يتفيل فيما يتفيل أنه يُعُّل بهذا الشرع ونقول له إن هذا الشرع أوقفه من أوقفه من شعقين الإنس والجن وأنتم ترون أن الله عز وجل قد أثنى على نفسي بنفسه في قرآن سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه التشعاعات فقال الله نور السبع والفرح أي منور السماوات فقد انار الله عز وجل السماوات الله عز وجل الارض شرع الخمسة شرح واعظم الشرائع اطلاقي النبي الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم بالله انه لم يكذب والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من عن العذابه العذاب اللي العذاب هو الحد ان تشهد اربع شهادات بالله الله عليه كان من الصادق ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم فهذه الايات نمت تتكلم عن اليعان ايه اليعان راجل دخل بيته لقى مع واحد ما يلاقي في اول التجميع كان الناس يقولون مقذوتي ماذا رفض اذا تجيوا تطبخونه ده تكون ايه قضاء حاجته قضاء حاجته وفر الحج عشان يسقوا تذبحوه وتخلوا تذبحوه الحشموق وما تخسوا خليه امره ماذا تصنع احكم ليه اتزوجته ما هو صعب وهي خط تنك فهذا الأمر من الأمور الشديدة ببداً على النفس أن يرى, أن يرى رجل مثل هذا فالله عز وجل أنزل هذه الآيات خاصاً بهذا كبير وقلنا أن سبب مجرورها أن بعض الصحابة بعض الصحابة اسمه ابن هلال ابن عميه هلال ابن عميه ابن عميه دخل بيته فواجه امرأته مع رضي اسمه شريك ابن سحمات ابن سحمات فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واتهماها به واتهماها به. قال اني وجدت امرأتي اني وجدت امرأتي مع شريك ابن سحمات وكذا, وكذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه البنينة حد في ظهره البينة صح والا في ظهر البينة والا حد في ظهر لا هو انت مسخلمه الكذبه يا شيخ ليه ما كنش هيجيلي ابني يسرق خفت يسرق ابني منك ما هو امر سامي غلط انك تقتل امراتك دينا وهي عيالك. موضوع كبير den har vært en siddes. Fordi blir dey for åndang, men det kan oleden å se nei at det landsint. Det kan s exercert at godtere보 leifene i ko deciding folk kan eleisere for åndang. Men den 보�iep, gjøp grins land. Orra behandler og for åndangte offenses og jobba har en inkluder. وفي كده يعني في ناس يسمعونها كدان جالوا جلطة وإذا عيد صغير يا جماعة جالوا جلطة جالوا جلطة سلام عليكم عليك. سلام عليكم سلام عليكم هل تبدأ تسأل تفاجأ أني زوج أنه جكل بيته شاكيته لا أزوجته مع واحد رحلت بالحبار خلا يامل الكامس أو إلا أن أصابتوا موضوع صعب موضوع إيه فده صعب وقد تكون ميز الأساس هي التي تلعو هذا الرجل وهي التي تعاكسه وهي التي تناديه وخاصة إذا كان زوجه رجلاً صالحاً ويعطيه حقوقها الشرعية ولا يتخلف عن ذلك فتفاجأ بمثل هذا الأمر أو تفاجأ بمثل هذا الأمر فيقع ما يقع ففي بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع أحب أن كل أخو يخلّ يعرفها يعني انا شاهد متى يتم الجناي بيجي يتم الجناي اني تعالى عايزين نقول باب الشط نفسه متى يتم الجناي أو, او متى يجب الجناي انت انت كرجل تقول انا لاعب راتبي او تدفع الامر القضاء والقانون لاينها يجبر منه بينك وبين كانم لو صار يجري اللعائن عند حكي يا اما ان ده يجري يتهام مراته بالزنا والست دي كانت فاضيه في البيت وريد دخل الشقه وميته معا. ويفعل فيها كذا وكذا وكذا حاجه ايه حاجه الثاني ان ينسي بده منها ان ينسي ابنه منها من سائلهم فهذا اكتهمه صريح بالفحش والخنع بعد التطور لنا لأن أباستر معجزنا وحمد البيت وعندما قد بلأ هؤلاء معلومة مهمة جيدة في بعض يقول لك إلا تم الموضوع شان أو موضوع شان؟ أو ملاني التحليل دين اللي هو الحمد اللوعي N Sheila, I chynel,ской her story in India, иль veren hans. O nεις,ark. Han kofferiento. 13 sekunder, politisk. Hemen du ikke? Neiere kjene urenhen hans. Og aven avingene. Og så er det han, så er nån noen kan hk� av mig, hvorfor vi ser ممكن ناخد الحمض النووي كمان نستخدمه في القضايا اللي هو بنستخدم وتحليل الحمض النووي من الاشعه القويه من الاشعه العين الحديث الحمض النووي ده ممكن اي نقطه دم اي نقطه اي سائل المنوي بتاع راجل المنوي بتاع راجل يعني انتوا فاهمين فكرين قصه كلينتون لما جابوا الشتاي الازرق تاكيد كلينتون اللي كانت التجربه في البيت الابيض اخد بنحباته وناوله عليه السائل النووي السائل المنوي بتاعه فخدوا القسطار وحالوا السائل المنوي عن طريق دي ان ايه وقالم كان انت بتاع كلينتون وكانت فضيحه والستنلايه معارضه وخلعوه من الاسطول ففي <تصفيق> بعض بيجي يقول لك لا طب ما نستخدم الحامض الناوي ولا يعني لا بروج هذا وان شاصه هذا امر عظيم جدا وتقدم عيني باهر ممكن نلخص بقى خد بالك من المعلومه اللي انا اقولها دي الناوي بتقنيه تقنيه تقنيه الناوي تقارير من القراءه في كل القضايا الا موضوع واحد هو ها اللعان ليه لان انا لو خدتها في اللعان يبقى اعمل ايه ها لو خدتها في اللعان الحمض النووي هبط القضيه هبط اهي شرع هبط اللعان الحمض النووي ده وتحديد الحمض النووي بيتم في المعامل فلعل الله عز وجل الرادع الرادع بفكر المنعن أمام القاضي وامام الناس وبقمه الجامع وما شابه كل مجموعه من الناس موجوده لحاجه اخرى ان ضمن هذه الحكم ها الرادع الرادع وازاي في <تصفيق> اجره ان ما حدش يعمل كده مفيش ست دايره كده فقوم تخاف على نفسيها من الفضيحه امام الخلائق تمام ونجد ان رحمه الله ممكن ممكن يبص في معمل مثلا عندي كده يبقى الناس نسيت صح وجايين يقول كده عشان بنجيب بننشط سؤال الحمره ممكن ناخد من الحمره في كل القضايا كقليل من القراءات التي استدل بها الفقهاء في القضايا الا في قضيه ايه هنا موضوع ايه العام لان لو خدت بالحمره الناوي في دعاء اذا فقد افتضت بابا واسعا جاء ذكره في القران الكريم قال وهو لا لا يعني يا دكتور يعني ممكن تاكيد اه ممكن كتاكيد ولكن انا ما معمليش اصلا لا بتاكيد ما عملليش اصلا دكتور الشرعي يا اخواننا ما هو الطب الشرعي هو ليه بين لا لا طب الشرع يا اخواننا طبيب عادي الطبيب الشرعي طبيب عادي ولكن الطبيب الشرعي ده لو ابواب معينه من ابواب الطب يعني مثلا ايه ما لشه كلمه الطب زي جزء الجيش والصحاق ااا عندك مثلا جهاز اكس نظام بتاع الطبيب الشرعي ده نظام لان احنا الجيش الطب الشرعي طب <تصفيق> اه لو لو نظام معلش وبعدين هم معجلين عن الشغل المداري بتاع الطب الشرعي دول له نظام معين اللي ممكن ينتشر بحاجه بطريقه معينه يعني مثلا ده مضروب بالناق ممكن اكتشفها بالصوره عم بقول لك هي طالعه منين وخارجه انها موهبه بالنسبه لهم مش موهبه بالخبره والتدريبه ولا بالشيء الخبره فيهم <تصفيق> يعني اه خلّة، خلّة وعندهم خبره واسعه مش يا دكتور كله فينا في حالي في الراس من والله أنا بيعرف هنا بعد وبعد أربان يوم وبعد السرعة الموضوع مش شيره الموضوعات واسعة موضوع طب الشرعي لا واسع من ضمن الأشياء التي أضيفك للطب الشرعي من الأدوات التي أضيفك للطب الشرعي ما يسمى مش في تحليل ايه كه الديئن الديئن او <تصفيق> اللي هو اللي يسمون حفض النور دكتور باسم نحن <تصفيق> تنبوض باسم أنه يمكن أن يكونش مية في المية ولو فرض أنه مية في المية ولو فرض أنه مية في المية لا لو فرض أنه مية والمعامل بتعيدنا كويسة كي لو فرض هلنأخذون أنتو في ليه؟ مم. لأن اللي عنده حكم شرعي ثبث وعلى فكرة أنا أشكر أن فيه جماعة طوال شعودية كان لوم لوم في هذا الشيء كما قلت لكم هكذا ما لا أخذ بك إلا فوضان عنه المجمع الثقاء المجمع الثقاء والذين يؤمن أزواجهم ولن يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وإذا أبدأ الرمي والإبتهاب لسه إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان متهدين ويطرق عنها العذابة يعني يدفع عنها العذابة يعني الحد ما هو الواحد اللي الثنى يقام عليه الحد هو قدر أن المرات اللي حصل مني كده فيه وهي آلف لأ يبقى هو عليه الحد الايه قصر وهي متهمة في نفس الواقع كمتهمة بالزنى لو ثبت عليها الثنى يقام عليه حد الثنى فالموضوع كبير الموضوع كبير والخامسة أن رضب الله عليه إن كان من الصادقين وبعدين يقول لولا ولولا فضل الله عليه ورحمته وإن الله تواباً لا أشعر الله عليك أعطنا أن تقول لنا أنه حاكمة لكي كانت أمتلك في المكان لا ما نقول لها ويقفنا هذا هذا شر الله أعم وان شاء يوطيني البيين سوى البيين خلق أو طفو ان شاء الله لا <تصفيق> انا ما, ما يحنف انو جاي الفرق <تصفيق> بس بس. من وحنيف من الكزادة جايلك الفرق بقى وان شاء الله بلاحب لا لا لا لا لا لا الامور مش كيفة الامور في المواقف العاصمة مبتباش كيفة حيات <تصفيق> طبعا ربنا طبعا يا دكتور بعد ذلك طب خليكم معاهي بس الموضوع جايما بغضة طب اكمل بس انا اكمل وضعه ولو حاجة بقت يا جماعة او حاجة انتم احتاجينها ولوحي، كله هي المساعدة طبعاً أنا جاوة على بديه أنه ليه المساعدة لأنه ليه ليس بأموت هل اللي عاني يمين أو شهادة؟ اللي عاني ده يمين ولا شهادة، عاني ده تجاوه يمين. يمين ولا شهادة, شهادة. فهذا على قوضين بين الفقهار ماذا هو أبي حنيفة النعمان يقول يقولوا ليه بقول لك وكانت هنا امه ولن يكن شهداء فان شهداء فشهاده احدهم اربع شهادات بلا نوله من, من الصادقين والخامسه ان لعمت الله يعلم ان كان الكاذب واذرا انا العباده ان تشهد هذا كلام ابو حنيفه رحمه الله دي كلام ابو حنيفه لما الى الشهاده طبعا شهاده يعني ايه يعني لازم اللي يجي يشهد لكل من اهل شهادة أن يكون مسلما عرقيا خاريا من أسباب الفرص خاريا من, من خوالي المروح عمي. في الكل خلاص طيب قالوا بأنه يمين ده كلام من إيمين إيمان يعني مثلا أريف أقول لك إيه هي شهادة تؤكد باليمين الشفر يقول لك لا هي يمين تؤكد بالشهادة يمين تؤكد بالشهادة فلتقوله هي الأمين ليه؟ ها؟ هي الأمين ليه؟ <تصفيق> لأني ما بيش واحد يشهد لنفسه يعني هو بل ده واقف يشهد يشهد إيه؟ إن الست دي كذا وكذا وكذا وانا ثالث في واحد يشهد لنفسه فما بيش حد يشهد لنفسه ومن ده يا مام قال لك هذا يا مين في سورة شهادة وهذا كلامه جمهير أهل العلم التلافة اللي نحن عارف وإذلك كان الشافة يوتي يبقى أنا ما تيكي يقول هل هو يمين ولا شهادة عنا <تصفيق> قول إيه القول الأول والقول الثاني يبقى بالك إيه مما يترتب عليه أنا عايزة بقى من الخبرة تعرف كلام الفقهاء يعني تقني من الخبرة تعرف كلام الفقهاء طيب تشوف حد من الحد كده جاو هل يجوز ان من الكفف والعقد والمحدود في القذف ها ها لا طالما ده شيء يبقى كف في العقد معناه ان ها ولا مش هاده نقول الشهاده تبقى هضحك كلام بقى دي كلام تقول تركز على اي قول شهادتك مش دولتي شهاده ومحل فان ان شهاده ليس من اهل الشهاده ولكن لما تقول لي يمين ها؟ اليمين يصح من العبد ويصح من الحر ويصح من الجافر ويصح من غير الكافر ويصح من المحدود ويصح من غير المحدود محدود يعني الظرف الحد صح؟ ولذلك أنا أريد أن أقول ليه؟ دايماً تفهم ترتد الكلام في, باب الأبو... في أبواب الفقه بعضها على بعض من قال إنها شهادة كأبي حنيفة النعمان مستدداً بنص القوآن مستندين بنص القران الكريم يبقى نقول في الحاله دي ايه, إيه؟ العابد ليس من اهل الشهاده ها ليس من اهل الشهاده المحدوث بالغش مش من اهل الشهاده طب افرض انه قلنا يمين على طريقه الشركه كل من تصحهم من يصح مني يمين تصحوا منه لعانه لعانه صح لو صح صح لو صح قام يشهد قالوا كليه قري ولا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اضع الشهادات بالله انه لم يرتكب مثال بين عين واحد عند اتهام رجل امراته بالفرع والجنا او ان ينكر لكن في الموضوعات موجودة إياك أن تظن هذه من الموضوعات مش موجودة في بعض ديال منظر بهم وجبرتهم في ميوتهم ممكن يقول لمرضه كده الواجهة مش ابني يبقى, يبقى جبار لا يجعل الواجهة مش ابني ربما يتخلي السيطة تتكلم يا سيطة الموضوع مش موضوع امرأة بس الموضوع هو رجل وموجودين النوعية دي موجودة بيجي ويادي له تاني بس لا ويجي ايه وكمان بيهزر وخازق ما ويعملها مشكله ربنا قال له لا مش مش مش انطرا دكتور نعم عايز ايلوز المنتظر بس الان ولا لازم سماكوا قال ايه علا ايه انت جننت يعني لو الصاد الكنايه هل يجوز اللعان في الكافر والعبد والمحدود بالقص هتقول لي ايه اذا كان شهاده لا تصح اذا كان يمين هل يجوز اللعان بدون حضور الحاكم اللي يكمل حد هو الحاكم هل يجوز هل يجوز اجيب واحد ومراته يتلعنوا دلوقتي اهو في جامع في المسجد بتاعه في المجمع دون وجود ولي الامر او نائب ولي الامر الشيخ حل... نحن نتكلم في حدود ما نملك ونسال الله عز وجل ان يقيد هذا الشر من الوباء هذا الامر لا طبعا ما لا طبعا لا اكيد ده ده المهم لان نعرف المعلومه دي ان الاصل من دع بيقول لك ايه بالك الاصل من دع هل لو قام بعض يتخوف وبعض المتدينين المسلمين واقاموا هذا الحد او اقاموا هذا الشرع خليكم معايا مستني استنى هذا الشرع ينفع ينفع. ينفع ليه الباء تبقى حظه وانا ممكن اقول لك انا معترب بس ويجي تقول لك اترب وكانوا معترب في حاجه يا دكتور يا اخواننا يعني في حاجات لازم ناخد بالنا منها جماعات التشتير والهجره كانوا يقيمون الحدود وكانوا يجرمون وكان يطلقون ده في فوضى فكذلك العادي ما تيجي تقول لي ايه بالك من كلام بس الاخوات يخليهم معايا بس يقول لك ينفع نقيم اللعان في المسجد دون وجود الحاجب أو مائب الحاجب أقول لك لا؟ ليه؟ ما هو إفرد أنني بقول للراجل، مش قلت مرتك كذلك؟ قال آه، أخذ بي حرارك، وأمراجع نكل عن اللعان، فإذا نكل عن اللعان، يعني رجع اللعان، نقيم عليه الحاجب؟ لو فرض أن المرأة التي قذفت اعترفت وقالت نعم أنا دانية نقيم عليها؟ حاجة مين الذي يقيم الحاجة؟ حاجة إبا ناجم ولي الأمر أو نائم ولي الأمر في كل موجود ده حدود يخونا يعني شيء ما مدوحهه إلا تذي لأنه ده وليس نظر يعني كلام شيء ما مدوح ده ده يعني في بعض يقول لا ما ننقيمه يقول له لا حاسم حاسم وليس فوضى وكل مبوع من, من الناس يعملوا للا شوه حاكل وعملنا شوه هذا لا يجوز ها لكن لا نعني اسألة ذلك الوقت كيف يقدر بيقام حدام اليتماء غير موجود غير موجود, موجود أخوان هو موجود الشرعية نعم ولكن هو موجود موجود هنا ولكن لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا ألا لا يجوز أبدا ألا نذكر هذه الأحكام الشرعية ونصر الله عز وجل ان يقيم هذا الشرع من هي يقيمه وكما سقطت الخلافه في اجيال لن تعود الى في اجيال الخلافه مشكك كده كما سقطت الخلافه في اجيال ها فلن تعود الا في اجيال فناس الله عز وجل ان يقيم هذا الشرع من يقيمه مثلا او من من مثلا قريبه من كان القانون المدني أو قانون الجنايات الموجود في القطر المصري والمعمول به لا يعمل به في مناطق معروفه في مصر من امثلتها ها لا سيناء سيناء واللي السلوم والمناطق دي قوايل علي هذه المناطق يقيم فيها يسموها العرف العرف سواء الطوان هناك يخالف كثيرا من احكام الشرع قد انا عدتك اياك ان تظن أن الحكم بالعرف في مثل هذه الاماكن يوافق الشرع يخالفه كثيرا واضرب لكم مثالا واضحا انت لو أردت أن تتزوج من عريسية يعني أنت جيت في السبب في العريس في العريس وجيت يتجوز من العريس وقولك نعم نحن لا نزوج أولادي الوادي يعني ابن الوادي من يتجوز من عندنا وإحنا من يتجوز من أبناء الوادي ده هذا من الشرع هذا عرف وعرف الفاسق للأسف الشديد هذا موجود هنا في مصر كما هو موجود في السعولية وفي غيرها ولكن أحببت المذكرة بأن الأعراف التي تحاكموا إليها في سيناء وفي غير سيناء لا توافق الشرع في كثير من مضامنها معين؟ كيفية اللعاء واحد الرجل هو اللي يبدأ هتقول لي طب السيطة هتقول لي عنها هو اللي يتهمها هو اللي يبدأ يقول لك طب الست هي اللي تبدأ لا كلام الجمهور عن العلم الذي يبدأ من؟ ها؟ الرجل الرجل الرجل هو الذي يبدأ وهذا منص علي القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم يعمل إيه؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله قال بعض عن العلم أربع شهادات مكان أربع شهود كم؟ الاربع شهادات مكان ها؟ الاربع شهور يعني هو بيعمل كده يا بكتور عشان ينجد عشان النار اللي... لا هو بيعمل هو, هو يتنموها ما هي هتكتف ان هو هو الجزاة ما اقول مالك <تصفيق> يا اخواني يا اخواني هذا لا يتم الا في المسجد ولا يتم الا في جمع من الناس ما انا ما اقول ذا القاضي واقول عني راسي لا تعمل كده وتعمل كده وتقلي وان وافتح عين انا دمرتها دمرت نفسيا وعاطفيا وافلاقيا صار ما عادش له وجود المجتمع صح صح فدي عقوبه عقوبه عظيمه انما ليس بقى امراه زوجها زوج ومريض العكس لا يا اخوان دي حاجه, دي حاجة. اللعان لا يكون الا من الرجل لدرجة البعض أن العلم يشبه لعند الطلاق وقال ان الطلاق من حق رجل فكذلك اللعان حق رجل خلاص يا إخواني إذا اللعان هو رجل هيبقى هيبقى إيه يشهد أربع شهادات بالله يشهد بالله إنه يا الصادقين أن هذه مرأة ذلك ويدعى خمسة أن لعنة الله علي أن كنتم من الكافرين ويقول لعنة ويقول لعنة ويقول لعنة ويؤكد على تلمة لعنة ويقول لعنة ويقول الغضب تصل في حق مين؟ مرنة أيوم أشد من الغضب؟ قالوا الغضب وأشد خلاص إخوان؟ هي تقول هو يقول لعنة وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَاهُمْ وَلَمْ يَكُنَّهُمْ شُهَدَاءُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أحدهم أربع شهاده ادوى حليم شهادات بالله انه من, من الصادق وال خامسه ها الله عليه ان كان من الكذبه تو مين هو خلص هو خلص تو مين تقعد ايه ترد هذا وهذا عنا العذاب يدفع عنا العذاب ايه العذاب المقصود بيه ايه الحد حد الزنا ما هو تقول لا اشهد بالله العظيم انك انت زانيه اشهد بالله, زاني. أشهد بالله, زاني. أشهد بالله زاني. وأنا صادق وبعدين يجي في الخمسه يقول ايه ها واني رعنت ربنا عليا ست انت من الكاذب من الكاذب الخمسه صادق تقوم هي تدفع بقى عن عن نفسها توبه تقول له ايه اشهد بالله انه من الكذاب اشهد بالله العظيم انه كذاب اشهد بالله العظيم انه كذاب كده ما انتجي بالخمسه وإن غضب ربنا ينزل عليا ان كنت كذا انا في فهو حد عن نفسه التهمة لتهمه ايه القتل وهي حدفك عن نفسه التهمة ها واللي النبي صلى الله عليه وسلم قصه قضيه لايد اميه لما اتهم مراته بشريف بن لا كده قال لو احدكما احدكما صادق والاخر كاذب فواحد بيقول ايه ها كذاب كذاب احدكما صادق والاخر يكذب يعني ولكن يصرط على حضرتك <تصفيق> ظرت ان الاصح مواقيت المسجد مش في الطبق لازم مسجد امام جامع من الناس ده في العمل لسة جاهز جاهز. من طب لو واحد عمل كده يا دكتور واحد الست لسه كده بتتهم طب صغرت اليمين اصبر عليا اصبر عليا يا جماعه لو تصبروا خلاص انا عايزكم بس تركزوا في الموضوع لما تيجي تقر حد من حدود ربنا او تشريع من شرع ربنا عيزة تخيط به من كل الجوانب وخاصة الجوانب الاجتماعية الاجتماعية هذا الموضوع يترتب عليه يترتب عليه أمور كماعية خطيرة يعني فيه بعض الوضع طيب انت عملتوا دلوقتي واحد راح قلل لمرضهم بالنزف اما ترتب عليه بالنزف فخالصة اللي يعظم كل واحد راه لها هانه عمل عمال والي ما عملتها قالوا لا مين الاشتراك؟ مين الاشتراك؟ تخيل رجل وقف امام الناس وقال المراكز المراكز يبقى عمل فيها ايه ها من كل الجهات دمرها من الناحيه النفسيه ها والعاطفيه ومن الناحيه الاجتماعيه ما حدش هيقرب له صح ولا مش صح وفي امور ثانيه كتير هنتكلم فيها بس انا حبيت ابين لاخو هنا فيه بقى بعض الحلول اللي هو ما عملتها ما عملتش حاجه لا أعمل. الموضوع اخطر مما تتصور وما تنزلوش في الشعر واحد قالوا الثانيه اكبر دي من نسبة اللي مش في في الدماغ النكول عن, عن يعني عن يعني عن يعني اه يعني واحد أم جاي تاني يوم بعد ما, خمل بعد ما عمل جودة وقدام القاضي وقدام الناس وبتاعه أم طلع تاني يوم بأوالي لأني زرامتها أنا, أنا من يسبارك الله هي لأ ده هي فؤدي ما ايوه حضرتك واخد حبوباي بوسيل لا الموضوعات موجوده يعني جرائم تبتكف في المجتمع وانت مشوفت بالك وين هن هنضربك بيساك رئيب الثلاث مع مراته هم عهد أمو كل واحد جاب ايه محامة فهن جابت محامة فالمحامة اللي بقولك انت توقف قدامة قاضي وتقول لي يأتيني من الدبر صح؟ يوم ترح قدام القاضي والله يا سبت القاضي لو بيحصل منه كتو كتو كتو كتو عشان القاضي يوم ايه؟ ويطلقها للضرر والأزم وبعدين يرجعوا الصدق تادي يرجعوا الصدق تادي ويرجع لها تقوم انت اجمعك يشبك ازاي باك هذه تهمة من افضع تهمة للطلاق ازاي؟ فكذلك كيف؟ نعم؟ ما هو ما هو اللي نقول لي حضرتك القاضل بيليا؟ يا أخوانا اسمعوني بس اسمعوني أنا عايز أقول إن فيه جرائم عبارة عن تهم هذه التهم تتم في أوسطنا ومن أهلينا ومن نساءنا ومن لجنة هذه التهم تعد من الكبائر العظيمة الست دي بزها ما بعملش معي كده ولكن يقالت قدام القاضي دي عشان يطلقه والمحمد هو ما لقال له لأنه ما تعرفش الكلام ده يبقى لك شارعاً ما يبقى شارعاً يوليد هو, هو القاضي ما بقى إلا هو كان معاهم ما هو؟ هي آله؟ لا أنا أصدق أنا في أصل الخب في أصل يعني أصدق لو تن يعني؟ لو تلني اه تلني من حقاها طبعا طبعا يا وديك فإحنا دي مثاله أوليك دي مثاله إيه مثاله؟ هوا راح آل الستة دي زمنا أصبح الآن في العام اتلعنا وقف قدام القاضي وفي وقدام الناس وقال لهم يا جماعة هذه المرأة هذه المرأة زلد يبقى علي إيه؟, إيه؟ يبقى دلوقتي دي العام تناعنا فرق بينهما بامر القاضي جه يوم حلن قلبه وبين باه معلش اسعفت القاضي اصل انا اسف وان ماحدش قصدي بكده يبقى دما معايا ما يبقى صاحب نقول عن ان بنت من حاج حاج القصر آه يا يا حد القصر انت بتهزر هي يعني اعراض هي اعراض مش كده يعني اعراض الناس كده بالفاظ كده تقف فوق كده قدام الناس وقدام الخلايق تقول عليها كده امراه شريفه عفيفه مصانه تتكلم في حق هذا الكلام وكذلك طب بقى يكون الميت جلده لان الميت انا هي زي حش على اعضاء الناس لا ان الميت يكون ليلنا عليه الدنيا الضوء القش قش حد القش <جيب> ده يا عم <عن> عبد الخسيف <سرين> ولد <وضح> اه ده انت اللي رايح يا العكس المره دي ده ثاني يوم وانا فيه بعد ما تمت المظاهره واحد في الارض اسمه معنشه انا حاسه وانا حجينه والده ان فعلا تم كده يبقى على حد هنا حد هنا ده اصلا انا عايز اقول ان في جرايم ترتكب في المجتمع عايزك تط... يعني تظهر قدامك و لا تنظر لي بعين الشرع لا تنظر الي بعين العرف ولا تنظر الي بعين القانون ولا تنظر الي بعين التقاليد والاجتماعيات وانما اريد منك ان تنظر لي بعين الشرع الشر يعتبر هذه جرائم يعاقب عليها ان يكون على النعاي عن النعاي الحد نعم يوجب الحد على الراجح بين اهل العين واذا قلت على الراجح يبقى معناه فين ولكن هذا خوف جماهيري اكيد الحسن. وبعدين حكيت ان انا كل ما اسولف لك ثلاث ثلاث خلال كلام دي طبعا ايه ها مش فاهم نط شويه لا لا ولا دي دي يعني ضد لا يعني خليك دايما يعني حد مش آه. آه من ال- ال- كامشال خلال بتقديم شهادات الزوجات على شهادات الضغط طيب خلاص يا ولد هنقرا الايه الناشخه لايه القش يعني ايه ناسكه حد عارف الناس يعني الناس اللي بتحط ابطال حد عارف الناس يعني ناس اصول ناس خلق الحط اه ناس رفع شرعي, شرعي بالدليل الدليل عندنا قانون في البلد مثلا مثلا جواه جين جي السحه الايه هنعالج الناس الغلابه على المرض بالدواء نسخ الاب ده قنوا وبعدين جه قانون بعده وزادت بعده قال معاش حاجه اسمها علاج عنفقه الحكم الجديد نسخ, نسخ, نسخ ولغى القديم خلاص يا فاني دي بسمين الناس الايه الاولى ايه القذف والذين يغونى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدهم سمينا جلب دي الايه الاولى ايت القش اللي يحفظ واحده عفيفه محصنه عفيفه محصنه لا يعرف عنها الفحش ولا الخبث ده في الحقيقه ليه عليه ايه من الحاجات اللي احنا في باب الاصول ان كلمه الذين او كل ان شئت الاسماء الموصوله من, أس... من الفاظ العموم زي ما احنا كانوا بيقولوا لنا في الفاظ العموم كل من الفاظ العموم جميع من الفاظ العموم الاسم المعرف ال من الفاظ العموم الجمع المعرف من الفاظ العموم زي مش عايزك تنسى ان من الفاظ العموم فمن الفاظ العموم ربنا يقول والذين يرضون المحصنات اللي داخل فيهم ها الذريه والزوج والعاقله الذكره والجن و... دا في كلمه الذين الذين من الفاض العموم كما يقول الأصليون يدخل فيها الغريب ويدخل فيها الأبناء ويدخل فيها الزور ويدخل فيها القريب ويدخل فيها البعيد كل ده يدخل فين؟ فين الذين؟ ليه؟ لأن الذين من الفاض العموم خلاص؟ وبعدين نرجع تاني وأن جيد لحكم خاص بالرجل مبراكس بعد ما اتكلم عنه الراجل لما يخذف واحدة قام جايب لحدة خاصة اللي من بديزها مين؟ منه للرجل وجدته قالني لو انت خذفت واحدة قهت لأربع شهود اللي ست ديزها طب ما ده فين الزوج والزوجة قال لك لا يا عم الزوج والزوجة خربوا من هذا العمور بمخصص ايه المخصص مينوزي. الآية الثانية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله هناك من الصدق إلى آخر الآياب هتقول لي يعني ده نسخ يا عمي الشيء أقول لك على القول الراجح مش نسخ مش, مش الحكم هذا الحكم اللي أمن يا مولانا إيه؟ هذا الحكم الجديد خصص عام السابق علمونا في باب الأصول أنه ما من عام إلا وقد خصص الا بدليل ما طبعا ما من عام الا وقد خصص هذا عام خلاص خصص خصص بايه ها خصص بايه <تصفيق> الايه الايه قلنا هذه الايه عامه لكل ايه واحد واحده ولكن هذه الايه خصصت ايه, إيه؟ هو ناس ناس لا مش ناس هتقول لي يعني مع انه كلام كلام عام أنا خصصته بالنسبة للجوبر الزوبر حاج فيلم حاجة ولا أنا أقول في بعض الوحيدة ممكن ها؟ بعض يعني عايزين أحكام المصطفى المصطفى نسمي كدو <تصفيق> طب بلاش كده خد بالعضاء لأن فيلم أن أبو حنيفة كده بس أنا مش عايش أقوله بائلة لأن رأي الجمهور أحسن وأجمي أن هذا تحصيص العام احنا بيقولوا النسخ جزء طب لكن هذا احسن اقوال فيه انه هذا تخصيص له يا دكتور الناس ان هو مش نسخ يعني ملوش اسم يا لو انا واحد من العوام وبسمع واحد قد يتكلم على زوجته او زوجة تتكلم على زوجها بس يتكلم هل ده قرار المسلم آ... لا خد بقى يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضله بينكم لا خد بقى من الأمور التي يحزنه لها العجل أن الرجل يزد وأن الست يعني ساعة دي يعني لترى الشيء في الدعوة ممكن واحدة دي يتدعى لزوجها أشياء ما حصلتش وممكن واحد دي يتدعى لمرضة أشياء ما حصلتش ولذلك الجماعة السعوديين إذا عرفت له مسائل الطلاق لا يفتود فيها يعني علماء السعودية لا يفتود في مسائل الطلاق أولاً بات كل ما تروح لي الشيخ تقول لي ومسائل الطلاق يقول ليك روح بالقاضي ليه؟ لأنه بتجيبه ففيه ممكن واحد يلتايا معاك يوعد معاك ويقول ليك بعملت ويسوت وهي ما حصلش منا وممكن واحد يقول على جزة يتبي يعمل ويسوه بيونر وهم عماش حاجة في خلاوة الفضائق الهوى دي بها هيبتاخذ بانجو باشترا اه اه اه زي محضوك اكتنون كده اه اه اه كدبان انا حب اكتر عن معلومة دي لان انا رجل في الدعوة من زمان وفي ياسو دي تسألك مسئل طلاب وكده دكتور وطفق اليوم كده بك اتنين فيه صورة فيه صورة صورة معينة كده افشياء الطلاب انا كده اه بيستوكي اه في حالة مسل زي ضدقها اه اه يعني وغاد عليه رجع لا لا خلي بس معاونا خلاص يا خبري هاي آية اللي عنا في حداية القرس دولي لا مش ناشكها وما ها؟ اللي هي وما اللي هي وما اللي هي مخصصة مخصصة بين المتلعين نعم إلى يوم الخيار تفرق أبدي طب التطبيق القبلي ده اكتر من انت بعد ما الراجل يقول ولا بعد ما الشت تلاقي يعني بعد الراجل ما يلاقي بعد ما ولا بعد, بعد ما ما تلاقي ولا اللعبة بحكم القضيه بعد حكم القاضي خدوا حضراتكم بعد, بعد حكم القاضي لان هو اصل النظام منصوب بالقاضي انت جايب القاضي ان جايب القاضي ليه منظر الفصل قال الراجل لا ولزفرهه المره انتهت من منعنته والقاضي فرق بينهم وقال لا يجوز الرجوع الى الى بينكما البت ينفع... لا يجوز الرجوع بينكما ابدا ما ينفعش دي يسموه متموكد... ايه يسموه ايه التفريق ما ينفعش ترجع ولا هي ترجع خلاص انتهى <تصفيق> الموضوع <تصفيق> طب لو حدث ان يكون ده ولا خالص ما خلاص وخلص الدفاع لكن... كما فرق النبي صلى الله عليه واله وسلم بين هلال بن اميه وزوجته خوله ففرق بينهما تفريق ابديا وبعدين يا اخوانا انا عايز اقول حاجه الراجل مش يعني الراجل لو شاعر والمراه لا نشاع راجع له مشاعر المطر لها مشاعر فانتهجوا على المطر بهذه هذه القوه وتقول لها انت عملتي وانت سويتي وانت جيتي وانت في هذا الباب الشك وفي ده حضرتك قدام الناس وقدام الخليقه وقدام الحكومه وقدام وفي ده حضرتك الا معندكش بان انك انت ايه اه خلاص انت الموضوع بقى ما عادش ما عادش بقى ما عادش ده الاصل أصل. وقال ليه ربنا قالي التفصيخة الأبدية التفصيخة الأبدية حلاص بقى إنه معاه إزاي هو شي فينا إن كانت واحد نام معاه دوكتور إيه؟ استواجدوا في خلال من الحدود على الشيوك؟ ما هو يا وليده؟ وإحنا قلناه؟ إحنا قلنا إذا تمت الملاعنة ما فيش بقى؟ ما كانت في شراء أخرى؟ نأ، ما لك إليك فيه اللي فيه؟ أكسا هل يفرق بين المتلاعنين؟ نعم يفرق بين المتلاعنين متى يفرق بين المتلاعنين؟ لعمل حكم الحاكم هل يلحق ولد اللي عنده ومشه؟ وهو ده أسأل برضه هو ده مهم بقى كلام المهم بقى خل بقى نكيل مريعه يعني شيء ده مخلفه والولد ده ها والولد ده يسبب ايه؟ ده سبب المشكلة ما دي سبب المشكلة ما هو الفجرين القشط حديث الناس صلى الله عليه وسلم في حديث الناس صلى الله عليه وسلم حديث حكيم قوي يا إخواننا بصراحة حديث أنا يعني لا نساء بنا رجل مراشو خليه فيك فجابت عيه يسوي فجابت عيه يسوي وبعدين حكيت يسوي دي في مدكة وكيف يسوك ده أمر عائل جدا لأنه كل البلد سود كل البلد سود، مكة ليه حتى مثلا بلد إيه؟ بلد الأغراب أو بلد الأعاجب، كلها سود لذلك إنه حيث لما تمشي كده في أسواق مكة كده لا تسمع لغة عربية يا اما تسمع اوردي يا اما تسمع مش يا اما تسمع هند يا اما مش صح يعني انا, في ال... أنا من هندي. يعني كنت في واحنا بنسمع ايه تسمع الاصحابي قال لي سبحان الله المتنبي كان ساري بقى وهو يا قلت شعر بيوان ولكن الفتى العربيه فيها غليل الوجه واليد ها والمساري السلام حالها يا دكتور مخلفات حجاج الناس معايا قبل الجلسه طب بس خليتوا يا جماعه معايا اسال عيشك بقى وعارفين يعني فمعظم اغراض فواحد اسود في مكه امر ايه عادي فرح اني من صلى ينس ابنه هذا بس الطريق بيقول له ايه هذه المراه قد اتت بولد اسود يعني يشير ليه ها زي ما ينزل اه يبقى ده مشيرني النبي صلى الله عليه وسلم عنده الا كريم عادي لونها؟ قال له ما لونوها قال حم قال افيها اورق بس خل الأسوات معي افيها اورق يعني اورق يعني اسود الرمادي الرمادي فيها الرمادي قال له اه اورق قال من ايه قال له لعله عرق يعني اين زع عرق اه يعني في حد في صفق مش صافي مش في جد من جدوده ام ايه هبت عليه قالوا لا عندهم نزاع عرق يوم النبي صلى الله عليه واله ولعل هذا نتعاور تمام صلى الله عليه وسلم اه ولعل نتعاور يعني ايه يعني جد من جدوده كان اسود ها اه زي زينتين يعنيه سنف والأم يعنيها سنف والودي إيه يعنيه خطر طب من إيه لعلنا زعه جد من جدوله كان عينه خطر صفة متنحية كما يكون علماء دوراس فالشاهد من الكرامية إيه حال الولد هو تمت الملعنة وسبب الولد الولد ده أم شجني طيب يا شجني وتمت الملعنة أه ده من الأضل نعم في المسجد نعم أمام جمع من الناس نعم وتمثلون عنا نعم وفرق, وفرق الحكم بينكم على التأليد نعم فما حكم الولد ينسب إلى أمه الولد للفراش الولد للفراش والعهد للحضر أقول لي لا ينسب إلى أبيه أقول له أبو فين بأ والنفس والسلام الولد للفراش أبو نفسه أو اللي هو زبه بقول لي شبني ما بيش فراش خالص الولد له فراش وللعاهل الحجر ما لوش حاجه الحجر يعني <الزينت>. قال يعني يطلع من المولد بالعمى هو الراجل بيتجوز ليه هو الراجل بيجيب واحده مثلا عشان يكتمل ماليه عشان ايه انت <تصفيق> عشان يجيب خلفه هو ده ما خلفش الله يعطيه ما خلفش لان ده مش شرعي مش شرعي زي هم بيسموه ابن زنا بالنسبه للمنعنه دي بقى ان ابن اللعان ده ابن اللعان ينسب الى امه هي تايسو وهو ياريسو يعني ايه يا دكتور ينسب اللي هي مش اسمه امه اسمه يعني امه اسمها نعيمه يبقى مثلا ايه خالد نعيمة ابن نعيم ان نعم ينسبوا الى امه نعم ينسبوا مهم ينسبوا الى امه هي تنشوه وهو هو يلسها وينتلسها خلاص يا إخواني؟ السؤال يباعي وباقي الأولاد ضيّد وباقي الأولاد يعني لا ما هو إذا كان بينفده ينسبه إلى أمه الذي ما تم فيه اللي عاد الباقي ينسبه إلى طب السؤال يا إخواني هل ممكن واحد جاي يتهم بهذه يتهمه هذه المرأة بابنها؟ بلا أمه يعني يقول له أمه أنا يقول له إيه فتبالك مثلا حصل بينها وبينها ومشكلة ستة دي مثلا موظفة معايا بتشتعل فائد المكان تتعمل ايها ما اقول لها اشي كمتني واني في الطريقة او ما اقول لها يا بنت مش عارت ايها اللي بوزك ايها اللي عملت ينفع لا يجوز لا يجوز لا يجوز قسفها ابنها ولا يجوز قسف ابنها ليه؟ <تصفيق> انك <لأنه> انت ما اسببتش <تصفيق> <تصفيق> عليها حاجة انت اسببت عليها حاجة عشان تخذفها مش في صح حاجه ولكن الانسان قال وهم قال الكلمتين دول يبقى فيها ايه القذف ده ابتدى يسمى يسمى ولا سب لا قذف ما هو السب هو القذف طب نعم طبعًا عليه حق طبعًا انت الناس انت افتكر ان هي زانيه عند هو جوزها نفسه بيقول ان هي زانيه عم توقف قدامها لا انا مش يبقى انت ازاي انت تقول انها بقى وخد بالك ويعامل هذا الرجل معاملة خاصة بالنسبه لابنه هذا يعني معاملة اقرب الاشياء الى يعني مثلا ابنه تقتله لا يقتلوا به يعامله معاملة معامل الاب اللي اللي هو اللي هو راجل الذي لعن امراته اه نفس الكلام جه الاب بالضبط ده فك طب وده مواجه غورة يا دخطور يعني قلت الواحد نفسه حرم الله نحن عايزين لك من استواء أنا عايزين عايز استواء عايز يا إكواني يا إكواني ركيزوا معايز ركيزوا معايز يسادي عملكم الوقت ممتد للأشعر حرمي ساعة ساعة لرب خليكم معايز خليكم معايز <تصفيق> إنت بس سرحت مني إحنا اتفقنا سابقا على ان هذه المرأة ليست بزانية ولم يستطع زوجه أن يقيم أن يحجل على جناه وهذه المرأة فبنص القرآن دفعت عن نفسها فقال سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بمئة نولة من الكاذبين والخامسه ان لعنه الله عليه والله <مؤمن> <أغضب> هذا <مؤمن> والله بالخامسه ان غضب الله عليه ان كان من الصدق اغمي او هو <تصفيق> خلاص هو ادفاع العنازل فرد فرد أن الرجل ده مع الولد فرد يعني بختار فقام ديه بسكينة ومضرب نعرفه في الشرع ولكن في القصاص حياة يقول الألباب بل صح أن الرجل ده يقتل الولد ده ولكن قام ده حدودة بالشبهات فمن ضمن الشبهات أن الولد ده يعتبر ايه؟ ابنه فلا يقتل الأب بابنك ولا حسن. لا يقتل الأب بابنك في الحب إلا أنا حبيتها فهذا باب باب إيه باب الملاحنة هذا السؤال إذا أكذب الرجل نفسه هل تعرض إليه زوجته ها يكذب نفسه يكذب نفسه اذا اكذب الرجل نفسه يعني اكذب قال يا جماعه اني جبت بقى. بقى ممكن يرجع الان ممكن يرجع لمراته ثاني ما يرجعش لان هنا بتا... التضيق على الايه عاد تا الى ابد الآبد الى ابد الآبد خلاص انتهى الموضوع احنا انت ماذا ما عملتي فيها وفضحتها وبتاع وجاي راجع ترجعين لا هو من الانسانيه ولا يعني ولا في المله ولا في العرف ولا في التقاليد ولا في اي مله من ده يبقى احنا خلصنا كام وقت بتسمي الملعنه على جسم نعم الملعنه اشد من التطرف المدعن طبعا ما طبعا هو هنا خرج الوجه ايه جنم والكشف ايه استاذام اه هو لسه في ما, ما يا يا اخوان هن هناك احسن من عيسى بن مريم مز... عيسى ينسب الى امه بس حبيت اقول معلومه ان الراجل اذا نسب الى امه ما تنساش كلمه الالف في ابن مش اسماعيل ابن عليا دره العراق يعني <تصفيق> تاني الحديث اه اسماعيل ابن عليا عليا دي فلما تيجي تكتب ابن تقوم حاطط زي <تصفيق> <من القلب. تصفيق> عيسى ابن مريم كل عيسى ابو مريم في المصحف والعيسا ايه ابن الاب لا ابن بالالف بس هدي شومه عشان مش ها هدي شومه يعني <تصفيق> اللي هو مين لا, لا مش مش ملعنة. لا لا, لا ده هو نسبه لامه بس اه مش قانونا قوانين غير لكن في قوانين بتعدنا دي بمؤمر الكلام ده لا لا لا في القانون المدني ولا في قانون الجنايه ولا في اي قانون من ولا قانون ولا قانون الشخصيه او نسعى بقى عايز ان يقيد الذي امه من يرفع ديننا سبحانه <تصفيق> يعني مين الراجل ومراته كلام كده بينهم موضوعا معايا يا اخويا هو اسمه ايه